عبده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بحدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيله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 ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون فهذه الايه العظيمه من هذه السورة العظيمه تبين حكم السحر وانه كفر وان السحره يفرقون بين المرء وزوجه وأن تعلم السحر حرام وأنه يضر ولا ينفع وأن الساحر ليس له عند الله من خلاق ولا حظ ولا نصيب لأنه ظالم يعتدي على الأعراض وظالم يأكل أموال الناس بالباطل ويدعي علم الغيب فالسحر لا يتعلمه ولا يفعله إلا من خلا قلبه من الإيمان واستهوته الشياطين فهو الخطر العظيم وذكر ربنا تعالى أن النتائج ليست على هوى السحرة يفعلون ما يشاءون ويضرون عندما يشاءون ومن يشاءون وكيف يشاءون ووقت ما يشاءون بل قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله هذا السحر الذي منهما هو عزائم ورقى يعملها السحرة هذا السحر الذي منه ما هو عقد يقومون بعقدها لها تأثير حقيقي ولكن هذا التأثير لا يحدث إلا بإذن الله وهذا يقوم على صلة بين الساحر وبين الشيطان هذا الشيطان الذي يتوكل بالسحر وينفذه ويقوم على الطلاسم والأسماء الشيطانية وهكذا يتعاقد شياطين الإنس مع شياطين الجن إنها أمور لها حقيقة تؤثر في بدن المسحور وقلبه وعقله ولا ينكر أن منه ما يمرض ومنه ما يقتل ومنه ما يمنع عن وطء الزوجة ومنه ما يفرق بين الأحبة أو يجمع بين المتفرقين وهذا ما عبر عنه العلماء بقولهم الصرف والعطف فيصرف. عن من يحبه ويعطف على من لا يطيقه وكان السحرة دائما معاول هدم في المجتمع يهدمون عقائد الناس أولى فدمروا البيوت وشتتوا الأسر ونهبوا الأموال وصاروا مقصدا للجبناء وهذا الساحر لا يتم له السحر إلا إذا تزلف إلى الشياطين بالشرك، ولذلك إذا كان السحر من نوع الأدوية فهو يختلف عما فيه استعمال للشياطين ولذلك فإن استعمال الشياطين أشد وأنكى من الأدوية المؤثرة إنه يجلب النار وغضب الجبار وقد انتشر السحرة في المجتمعات كثيرا وراجت بضاعتهم وهذا بسبب واحد إهمال الناس لأمور التوحيد عدم صيانة التوحيد هذا بسبب إهمال الأمة في أمر توحيد الله تعالى فإن أمر التوحيد يقوم على اللجوء إلى الله وعلى تحريم السحر وتحريم إتيان السحرة فكم يأتونهم اليوم من الناس ويتصلون بهم إذا لم يقدروا على إتيانهم؟ وصار هؤلاء يتصلون من الخارج على أرقام الناس ويقولون رأيناك ورأينا اسمك في عالم الجن والجان ونحو ذلك وهذا يخاف المسكين ويستدرجونه لدفع الأموال ويعيدونه وما يعدهم الشيطان إلا غرورة ولما جاء عصر الفضائيات أمر أمرهم وتعاظم خطرهم وتطاير شررهم واستفحل شرهم فكم من بيوت قد هدمت ووقع الناس في حبائلهم ولذلك فهم فساد على الأمة وفساد على الناس ولو ظهروا بمظاهر المصلحين وربما يقول الساحر يضر وأنا أنفع الساحر يفسد وأنا أصلح ونحو ذلك وعندما قام سوق الفضائيات الذي دخل معه كل شر على الأمة وكان للفضائيات أنواع تقوم على نشر الفساد وانحلال الأخلاق ومنها ما يقوم على تمجيد الغرب وقوته والتشبه به والدعوة إلى الارتماء في احضانه والهيمنة الغربية التي تعرض على عقول المراهقين صباح مساء ومن هذه القنوات قنوات الأغاني التي تخدر الناس بالألحان وتنشر الفساد عبر الكلمات وأنواع المصورات التي تكون أثناء عرض الأغنية ثم جاءت قنوات الدجل جاءت قنوات الشعوذة جاءت قنوات السحر لكي لا يبقى كفر في الأرض الا ويعرض عبر هذه القنوات التي تدخل البيوت والتي يجتمع حولها الناس من مشاهد ومتفرج ما بين مصدق ومكذب ومتشكك ما بين من يريد التجربه وما بين من يعرف الحقيقه ولكن كثيرا من الناس يجهلون ما انطوت عليه من أنواع الإلحاد والكفر والزندقة والانحلال وما ينشر عبرها مما يصادم التوحيد الذي لأجله قامت السماوات والأرض ولأجله خلق الله البشر ولاجله انقسمت الخليقة إلى الأبرار والفجار وحقت كلمة الله على العباد لأجله جردت السيوف للجهاد ولأجله قام النبي صلى الله عليه وسلم على قومه وصار بينه وبينهم من المواجهات كل ذلك ليقولوا لا إله إلا الله ويلجاوا إلى الله ويستعينوا بالله ويتوكلوا على الله ولا يعبدوا غير الله ولا يصرفوا نوعا من العبادة لغير الله لكي يعتقدوا أن الله هو الذي يضر وينفع وليعتقدوا أنه لا يعلم الغيب إلا الله وجاءت الآيات عظيمه في الدعوة إلى التوحيد لا إله إلا الله هذه دعوة الرسل ولكن هل أبقت هذه الفضائيات من التوحيد شيئا؟ هل أبقت هذه الفضائيات حمايه للعقيدة؟ بل أغارت عليها وجاءت هذه المقابلات والهواتف المفتوحة للمشعوذين تنشر الشر والفساد وهذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك انك مريضه وانك لا تنجب وانه غير سعيد وان الاخبار كذا وكذا وان قدرها عنده نفد يتصل المساكين يتصل الذين يئسوا من علاج دنيوي أو رقيه شرعيه بزعمهم يتصل اهل المعاناه يتصل الذين يعايشون أنواع من المصائب، وقد ابتلى الله تعالى من عباده من شاء ببلايا كثيرة فبدلا من أن يعودوا إليه ويوحدوه ويقبلوا عليه إذا بهم يرتمون في أحضان هذه الفضائيات وفيها من الدجالين والمشعوذين والكهنة والسحرة الذين يتصدون بزعمهم لمكالمات الناس يتصلون بهم والأرقام تعمل والخطوط مشغولة لا تتوقف من جميع الأنحاء هذا يدل على ماذا خواء القلوب من أساس التوحيد الذي جعله الله سبحانه وتعالى قياما للناس فيعرض هذا المدعي للغيب ما يعرض ألم يقل ربنا تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ألم يقل ربنا تعالى عالم الغيب والشهادة ألم يقل ربنا تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا إلا من ارتضى من رسول عباد الله إن قضية علم الغيب مما تفرد الله به ولا يعلم البشر الغيب يخرصون يتوقعون يستنتجون وللمستقبل يستقرون ويقولون التنبؤ بالمستقبل واكتشاف المستقبل وقراءة المستقبل ونحو ذلك وهنالك أمور المتوقع فأنت إذا رأيت الغيم في السماء توقعت نزول المطر ثم قد ينزل وقد لا ينزل وهنالك أمور مفاجئة. لم يدر في خلد إنسان إن أنها ستحصل وحصلت فيقوم الخراصون بناء على بعض المقدمات باستنتاج أشياء يمكن أن يستنتجها أي ذكي أو متفرس فيظن العامة أنه يعلم الغيب أو يكون الأمر دائرا بين احتمالين إما أن يقع كذا أو لا يقع فيجزم هذا العراف أنه سيقع على أحد الاحتمالين فإذا وقع الاحتمال قال الناس من أين عرف هذا وبعضهم لهم اتصال بالشياطين الذين يسترقون الخبر من السماء فيرجمهم الله بالشهر فيحترق من يحترق وربما تصل الكلمة من السماء إلى الأرض وربما لا تصل وربما يصل جزء منها كما وصل إلى ابن صياد الدخ جزء من كلمة الدخان وقد اختبره النبي صلى الله عليه وسلم هل يدري ما خبأ له فقال الدخ فقال اخسأ فلن تعد قدرك إنه عراف من العرافين ودجال من الدجالين لم يستطع الحصول إلا على نصف الكلمة ثم إذا جاءت هذه الكلمة المسترقة مما نجا به بعض هؤلاء المستمعين المسترقين للغيب إذا حازوها فيخلطون معها مئة كذبه ويتحدث الكاهن والعراف بكذا وكذا ويخلط معه الكذب الكثير فإذا حصل هذا الشيء الذي أخبر عنه واحد بالمئة قال الناس حصل ما أخبر به وينسون تسعة وتسعين كذبة قد خلطها معه صارت الفضائيات اليوم عبر إظهار المشعوذين طريقة سهلة لابتزاز السذج والجهله والمساكين وبعض الناس يتعلقون بقشة إنه مصاب مبتلى واقع في مصيبة جرب علاجات وأطباء وربما استخدم الرقية الشرعية أو لم يستخدمها فإذا رأى هؤلاء قال فلأجرب حظي أريد الخلاص أريد النجاة أريد الفكاك أريد حل هذا الأمر أريد أن تنتهي معاناتي وأن تنتهي مأساتي فيتصل على هؤلاء يسألونه عن اسمه وعن اسم أمه وهذا ولا شك من علاماتهم فإذا أردت معرفة علامات هؤلاء فالدجال الكاهن الساحر المشعوذ من علاماته أن يسأل عن اسم الأم ومن علاماتهم الوصية باستعمال البخور ومن علامات الساحر أن يأخذ أثراً من أثر المريض المزعوم من ثوب أو شعر ونحوه ومن علاماتهم طلب ذبح حيوان بصفة معينة ولا يذكر اسم الله عليه وأن يلطخ بدمه أماكن الألم أو جدران البيت أو السيارة ونحو ذلك ومن علاماتهم كتابة الطلاسم ومنها مربعات بداخلها حروف وأرقام ومن علاماتهم كلمات غير معروفة أو فيها استغاثة بالشياطين يا بدوح يا بدوح ونحو ذلك من أسماء الشياطين وربما طلبوا من المصاب أن يعتزل الناس فترة في غرفة لا تدخلها الشمس ويسمونها بالحجبة أو أن لا يمس الماء مدة معينة ربما تكون أربعين يوما أو يوصون بدفن أشياء في الأرض أو الدخول في قذارة أو نجاسة أو طلب كتابة آيات بدم الحيض والعياذ بالله وربما يطلبون كتابتها بنجاسة أخرى ونحو ذلك وهؤلاء لا يتورعون عن اقتراف الرذيلة واقتراف الفاحشة وكم من النساء ذهبن إليهم فكانت النتيجة ضياع العرض. وفقد الكرامة على يد هذا الساحر أو المشعوذ والكاهل وهم يقولون للناس عبر الفضائيات ابحثوا عنا وستجدوننا من سأل عنا لن يخطئنا ونحو ذلك لن نقول أرقام هواتفنا الشخصية أو اتصل بعد البرنامج لإعطاء الرقم الخاص وهم ينهبون الناس عبر الرقم العام والرقم الخاص ألم يعلم هؤلاء الذين يتصلون ويسألون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة يوما يوماً يضحي الإنسان بدينه وإيمانه وتوحيده وأجر صلاته ويعرض عمله للحبوط لاجل أن يتصل على هذا العراف؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ألم يقل عليه الصلاه والسلام محذرا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له وهؤلاء يطلبون أسحارا وفك أسحار ويستعينون بفتاوى شاذة تجيز الذهاب إلى السحرة قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في هذه الأحاديث الشريفة النهي عن اتيان العرافين وأمثالهم وسؤالهم وتصديقهم والوعيد على ذلك والواجب ممن له قدرة وسلطان إنكار اتيان هؤلاء ومنع تعاطي هؤلاء والإنكار عليهم وعلى من يجي إليهم وعدم الاغترار بما يقولون لا يجوز سؤالهم لا يجوز حتى قراءة ما يكتبونه للتسليه وكيف يتسلل المسلم بالحرام لا يجوز قراءة الأبراج التي تدعي معرفة أيام السعد وأيام النحس والأشياء الممنوعة لمن ولد في البرج الفلاني والمسموحة إنها ادعاء علم الغيب إنها حرام والتسلي بها حرام قراءتها حرام ونشرها حرام برجك وما أدراك ما برجك واعتقاد تأثير النجوم والكواكب على حياة الناس هؤلاء المنجمون الذين يظهرون يسأل عن برجه وأمامه كرة الكريستال ويقول له مد يدك مد كفك أرني كفك وهذا المغفل يمد كفه في بيته وليس عنده كاميرا تنقل الصورة إلى هذا المشعوذ والعراف مد كفك يمد كفه فيخرط له ويكذب ويأتي بكلام والكلام في النهاية سيشبه بعضه بعضا ومن أين له أن يأتي بأجوبة مستقلة مختلفة لكل هؤلاء المتصلين تلبيس على الناس وخداع وأكذا في قضية هل سيتزوج أو لا يتزوج وهل سيكون الزواج سعيدا أو لا يكون سعيدا وهل سيقع فراق وهذه تخشى الطلاق وأخرى ما عندها أولاد وهذه تعيش في مشكلات عائلية ونحو ذلك هل سيحصل على وظيفة وأي الوظيفتين يقدم وهذه البنت الخرساء هل ستنطق وهذه وهذه ومن العجيب أنهم يسألون هل قرأتم عليها القرآن؟ هل ذهبتم إلى راقٍ؟ فإذا قالوا نعم قالوا هذه هي المصيبة هذه المشكلة خطأ خطأ رقيته خطأ ونحو ذلك إذا صرف الناس عن القرآن وبعض هؤلاء المحترفين للشعوذة والكهانة والعرافة والسحر في الفضائيات يقولون لا يعلم الغيب إلا الله نحن لا نعلم الغيب ثم يرجمون بالغيب ويخبرون عن المستقبل فيا أيها الكذاب الدجال تقول لا يعلم الغيب إلا الله ثم تتكلم في المستقبل وتحسين الأوضاع المالية والمعيشية والحظ وجلب السعادة وفك السحر وفيك عين وفيك جن وفيك صرع وفيك سحر وسنقوم بفكه واعطنا الفرصة وانتظر كذا يوم سيزداد تعبك ثم ينحسر ونحو ذلك ويتصيدون الأغنياء ويتيحون المجال للمتصلين من الدول الغنية والمجتمعات النفطية ونحو ذلك لهاث وراء هذه الأرقام وقضية الجمال ومدح المتصله وأن فيها كذا وأشياء, وأشياء مزريه كما أخبرنا من عاين ذلك كما كذب في التحقيقات عن هذه القنوات وكذلك فإن من هؤلاء من يقول زيادة في التلبيس اقرأ آية كذا مئة مرة ومن آية كذا إلى آية كذا مئتي مرة وآية كذا أربعمائة مرة ومئات من المرات وكأن أمامه جدول كلما اتصل واحد أعطاه من الآيات والأعداد التي ما أنزل الله بها من سلطان وقضية طلب قراءة الآيات ما هي إلا لخداع الناس وذر الرماد في العيون سبحان الله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 لقد بقي الجن في عهد سليمان يعملون بما أمرهم به حتى بعد موته لم يكونوا يعلمون موته وكان قائما مستندا على عصا يظنونه يصل فلما أكلت دودة الأرض عصا سليمان التي كان متكئا عليها خر ميتا وكان قد مات من قبل فتبينت الجن عند ذلك أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين الذي سخرهم من أجله سليمان بما سلط الله تعالى على هؤلاء الجن من وجوب طاعة سليمان والانقياد له وما سخر الله عز وجل الشياطين من أجله عباد الله أم عندهم الغيب فهم يكتبون يقولون البرج الفلاني والنجم الفلاني خبر عني المنجم اني كافر بالذي قضته الكواكب عالما ان ما يكون وما كان قضاء من المهيمن واجب شاهد ان من تكهن او نجم زار على المقادير كاذب عباد الله هذا المنجم او الرمال الذي يخط في الرمل او الذي يضرب بالحصى والودع أو الذي يقرأ الفنجان أو يقرأ الكف برامج لقراءة الكف برامج لقراءة الفنجان هذا الحازر او الذي يدعي الكشف هذا العراف الذي يدعي علم الغيب هذا الذي يستخدم الشياطين أو يكذب من عنده هذا الذي يسجر طيرا أو يضرب في الأرض هذا الذي يستقسم بالأزلام أو يقرأ أبا جاد أبجد هوز للاستدلال بها عن الغيب هذه يقول شيخ الإسلام رحمه الله عنها عمن عن يعتقد أن الكواكب لها تأثير في الوجود أو يقول إن له نجما في السماء يسعد بسعادته ويشقى بعكسه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفتر الكاذب يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نجمه بالعقرب او المريخ ونحو ذلك أجاب شيخ الإسلام الحمد لله النجوم من آيات الله الدالة عليه المسبحة له الساجدة له والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره بأمر الله جعل لها وظائف هدايا للمسافر في البر والبحر ورجوما للشياطين تسبح وتسجد يقول والمنجمون يدعون علم الغيب والخرافات والاكاذيب خاطبتهم وبينت فساد صناعتهم فقال رئيس منهم انا والله لنكذب مئة كذبه حتى نصدق في كلمة واحده واعتقاد المعتقد ان نجما من النجوم السبعه هو المتولي لسعده ونفسه اعتقاد فاسد واعتقاد أن النجم يدبر من اعتقد ذلك فهو كافر بالله ثم إن الأوائل من هؤلاء المنجمين المشركين الصابئين عباد النجوم والكواكب الذين إذا ولد المولود أخذوا طالع المولود من النجم ومن الاسم ويتكلمون في اختيارات السفر ومتى يكون السفر فيه فلاح لهم فيه فلاح أو شقاء ولما أراد علي رضي الله عنه أن يسافر لقتال الخوارج عرض له منجم فقال يا أمير المؤمنين لا تسافر فإن القمر في العقرب يعني في برج العقرب فإنك إن سافرت والقمر في العقرب هزم أصحابك فقال له علي رضي الله عنه بل أسافر ثقة بالله وتوكلا على الله وتكذيبا لك وارغاما لانفك فسافر علي رضي الله عنه بجيشه فبورك له في ذلك السفر ونصره الله على الخوارج وقتلهم شر قتله رضي الله تعالى عنه عباد الله استدراج المتصلين وخداع الناس هذه الآيات والسؤال عن الأسماء والاقارب واستعمال القرين من الجن الذي يخبر عن أشياء ينبغي معرفة حيل هؤلاء الدجالين والتحذير منهم وأن نحذر أقاربنا وأصحابنا وعموم المسلمين من هذه الطوام العظيمة التي خرجت اللهم انا نسألك أن تقينا الشر وأهله والكفر وأهله والسحر وأهله يا رب العالمين اللهم اجعلنا لك موحدين لك ذاكرين لك شاكرين عليك متوكلين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن الله لا إله إلا هو الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله لا يجوز المشاهدة ولا السؤال ولا التصديق ولا التجربة ولا أن يقول لعلهم يفعلون لي شيئا ومنهم من يقول أنا أعرف أنهم دجالون ولكن لعلهم يفيدون فكيف يلتمس الشفاء من أصحاب العطب إن كشف حيل هؤلاء واجب شرعي وإن الاحتساب في بيان باطلهم واجب لا بد من دفاعا عن العقيدة دفاعا عن التوحيد دفاعا عن الإسلام إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن حلوان الكاهن نهى عن إيتاء الكاهن مالاً وهو الأجر التي تدفع إلى هؤلاء بين أنها حرام الأجر التي تعطى للساحر أو المشعوذ أو العراف أو الكاهن حرام بنص الحديث حرام فكيف يتصل هؤلاء برقم سبعمائة أو غيره من الأرقام لكي تأخذ أجرة الكاهن وتستقطع من قيمة المكالمة؟ أليست قيمة المكالمة من حلوان الكاهن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس في ذلك دعما وتشجيعا لهؤلاء؟ أليس الاتصال على هؤلاء من المشاركة في الإثم والعدوان؟ عباد الله مهما بلغت معاناة الإنسان من مرض مستعصن أو سحر مؤلم أو عين مفسدة ونحو ذلك من أنواع الشقاء النفسي أو الخلافات الأسرية والاجتماعية أو الأمراض النفسية فمن الذي يلجا اليه اليس اللجوء الى الله اليس ربنا سبحانه هو القادر على الشفاء ألا يجب علينا أن نحقق التوحيد افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه الا يجب علينا الايمان والاعتصام بالله لاجل الحياه الطيبه اذا عملنا صالحا ايضا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيي حياه حياة طيبة أليس المضطر يجيب الله دعوته فأين دعاء المضطرين أين اعتقاد أن الله مع المؤمنين وأنه يدافع عن الذين آمنوا وأنه يكشف الضر من الذي يكشف الضر من الذي ينفع من الذي بيده الأمر من الذي يجير ولا يجار عليه من الذي لا تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا يعلمه من هو الشافي من هو الذي يذهب الأسقام أليس من أسمائه تعالى الشافي ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا شافي إلا أنت من الذي قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أين الإيمان بقضاء الله وقدره أين الدعاء أين الإلحاح أين التضرع إذا كانت مصيبة ألم يدعونا للتضرع فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا قست القلوب واتجهت إلى الذين ينهبون الجيوب ويذهبون بالعقيده والتوحيد بعيدا عن علام الغيوب عباد الله اين انتظار الفرج وحسن الظن بالله فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا اين الرضا بما قسم الله أين اتخاذ الأسباب الشرعيه لدفع المصائب النازله اين العلاجات أين الذهاب للأطباء والمستشفيات أين الرُّقية وننزل من القرآن ما هو شفاء أليس هذا الكتاب العزيز شفاء ألم يجعله الله سبحانه وتعالى رحمة للمؤمنين وشفاء لما في الصدور وشفاء لأمراض البدن للأمراض النفسية والقلبية والجسدية والمستعصية والعادية أين احتساب الأجر فيما يحصل من المصيبة أين انزال هذه المصيبة تنزلها برب رحيم يعلم حاجتك فتدخل وتلجأ وتتذلل وتنكسر وتلح وترجو أين الاستغفار؟ أين الصلاة؟ أين الصبر؟ واستعينوا بالصبر والصلاة أين التوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه؟ أين تفويض الأمور إلى الله؟ أين البراء من الحول والقوة؟ أليست لدينا تحصينات شرعية؟ تقي من السحر قبل وقوعه؟ تقي من شر الحاسد إذا حسد؟ تقي من شر النفاثات في العقد تقي من شر الناس والوسواس الخناس أين تقوى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا أين بذل الصدقات أين المحافظة على أذكار الصباح والمساء أين اخراج ما يدخل الشيطان إلى البيت أين استعمال ما ورد من العلاجات النبوية من تصبح بسبع تمرات عجوه لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر ونحو ذلك مما ورد مما فيه علاج أين اللجوء إلى الله بالتعويذات الشرعية باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أين الدعاء بالشفاء اللهم رب الناس مذهب الباس اشف في أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أين المعوذتين ما تعوذ متعوذ بمثلهما قط ألم يجعل الله من ماء زمزم بركة وشفاء أيها المسلمون لا يصح لا للرجال ولا للنساء لا للصغار ولا للكبار التعامل مع هؤلاء لا ذهاب ولا اتصال ولا فتح القنوات هؤلاء الذين يدعون الأعمال الخارقة هؤلاء الذين يطمئنون الناس أن عندهم الحل هؤلاء الذين يطلبون كتابة الأحجبة عباد الله يجب أن نحتسب لبيان الحق في هذه المسألة لأننا لو فرطنا فيها والله لضاع من التوحيد شيء كثير والكلمة الواحدة خطيرة العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم يهوي سبعين خريفا اللهم احفظنا بحفظك اللهم ادرع عنا الوباء والبلاء اللهم اصرف عنا الشقاء اللهم عافنا واعف عنا عافنا في ديننا وأجسادنا وأولادنا وأموالنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تحفظنا من شر كل ذي شر وأن تنعم علينا بالعافية اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين اللهم اشف المرضى من المسلمين اللهم إنا نسألك أن تذهب البلاء عمن ابتلوا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الموحدين اجعلنا بك موقنين وعليك متوكلين ولك ذاكرين شاكرين تائبين اللهم إنا نسألك الأمن في أوطاننا وبلاد المسلمين اللهم إنا نسألك من خيرك وبركتك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنا نسألك أن تغيث قلوبنا بالقرآن وأن تحيي نفوسنا بذكرك يا أرحم الراحمين إن الله يمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكره على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-dash.com